<تصفيق> لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة <هذا> تعدون <تصفيق> <تصفيق> يوم منق السماء كضي. كما بدأنا أول خلق معيد وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور إن فيها لبلوان <ول> لقوم من <عبدين> عبيد وما إِنَّ فِيهَا هَا لَبَلَا وَلِّي قَوْمٍ إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين